قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون يا نور من باركت ذكراه دنيانا وضوعت ريحه الأكوان ريحانا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 صفوة الصفوة نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب ضيفنا الكريم أبا الاسلامي الكبير فضلت الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باركاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الجديد يعني ظلت ما يقرب من أربعة عوام أمام فضلتكم أنهل من علمكم ومع علمكم الله سبحانه وتعالى وأود أن أعلم سر هذه البسمه الجميلة حتى تعلو وجه ووجه سادة المشاهدين أيضا إذا كانت هي في ذاتها صدقة وإذا كنا نتكلم عن الذي قال ترسموا ك في وجه أخيك صدقة فأنا آمل أن آخذ الصدقة من كل مشاهد ومشاهدة لي في أرجاء معمورة عسى أن ألقى الله سبحانه وتعالى مبتسما بدعواتهم وبال... وبما يظنونه خيرا مثلي يعني إن شاء الله بإذن الله, الله فلا بد أن ألقى إخواننا بالاستسلام وهذا حقهم علينا فأنا أكره كما أقول لك دائما عبوس الوجه يعني الوجه العابس يعني كالصخرة يعني انما إن, إن, إن, إن, إن, إن فكره إنما فكرة، يعني فكرة يعني لا تكون مرة ولا تجعل الحياة الناس مرة، صح؟ آه, آه. آه فا فتى العابس أخلاص من التعامل مع العابس. نعم. قد ملأت الكوخ وما في الكوخ كسرة وخلت منها القصور والعاليات ومش صاحب الهم ما عنده الهم فانا ارى والله اعلم ان وجهان بغيضان وجه عابس، ووجه لا تعرف تعبيراته بمعنى <تصفيق> <تصفيق> يعني وجه في الرحمة عندما تحدثوا عن الرحمة او تحدثوا عن العذاب او تحدثوا عن الاتكسام او تحدثوا عن المصائب يعني, يعني متلقتي بطريقة واحدة جدار و... كما يقال بلاستيك فيس وعيار تغير وجه. نسأل بس هذا وصف لأن ال اللي... لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهلل كان سبحان الله كان وجهه دارت قمر. سبحان الله. إذا تصفه عائشة. وإذا غضب نفر منه العرق والشميل إذا نقطة يعني الجبيل. اللي هي يسموها أتى ال... مش عارف لغة الجسد في العلم الحديث. نعم. يعني, يعني أرى أرى أرى الوجه هذه الإتسامه أحبها وأحب أن يتحلل جميل وجهه. جميل ممكن ان تصبح ملكه في غرفه الشيخ؟ قصدت قاضي ان انا منذ ان اراك يجب ان اتزوج لاسباب عده لانك اولا ان رايتك من الواجب ان انا انسب صحيح تذكرني بالله رؤيتك هذا جميل هذا جميل صح. وأرى ان اذا اذن المؤذن شجعتني وذكرتني وقلت لي الأذن أذن إي بعدا على الله حالك صحيح وين حاورتني ودخلنا في ذهنيش العلم والأدب زاد في علمي مبتقق نعم على الله وين رأيتني غافلا ذكرتني وين رأيتني ذاكرا هذه أسباب خمسة أول ثم ثم أنا مفروض علي عندما أراك تبتس لماذا لأننا أكسر يعني الرحمة الموجودة في القلوب عندما بتسب بعضنا لبعض لأن الحياة كئيبة بالبسمة الله أكبر يعني إذا كان الوصول أدلكم على شيء أن فعلتموه تحرفتم أفس السلام بينكم ولا يكون السلام إلا بالتسام أخير أنا أقول لك السلام عليكم ورحمة الله أي سلام من هذا نرى أولاسا عن المنابر هكذا يعني نسأل بها السلام نسأل بها أن يلين قلوبهم وأن يبسط وجوههم البر شيء هين واجه طلق ولسانه لي البر شيء هين, هين. واجه طلق ولسانه لي الله كذا المصطفى عليه سلم كان بس كان بس سام المحية ود في التعبيرات، نعم. وكان الضاح المحية في في في الناحية في السلوجية التركيبية، بسام المحية نقسماته وشيه تدل على الابتسامة. سبحان بطبيعه هذا. كان... بسام أول ما يجد أصحابه يبتسم. كان بسام المحية. صل الله عليه وسلم. وشنا خرج من حمام نعم. اللي توه. في اي وقت يرى فيه حتى وهو يحفر الخندق كانوا خارج لسه من ايه يعني يعني عشان بس اولادنا وبناتنا يفهموا كانوا لسه واخد, واخد, واخد يعني ممتس اذا مضحى من الحمام يعني ساورة. يعني, ساورة. آه يعني آه. سبحان, سبحان الله هو يحفر وهو يحفر يجب ان نكون على يعني نتحدث عمن شجعنا عن الابتسامه فلما لنكون متسمين ولما ابتسم معنا يعني رجل ابو الله هذا الله إذا الابتسام وأما الأمر و... المؤمن إن و... و... الله لا بد أن نبتسم، لا بد لا بد أن نبتسم. هذا إذا كان المصطفى عليه سلطة والسلام حذر المسلمين على الابتسمة وأن يكون المسلم هشبا بشرا في وجه أخي المسلم فمن المؤكد وقطع أن البيئة العربية أنذا قبل بعثة النبي عليه سلطة والسلام ربما ما كانت تعلوها البسمة. ال... من بدأ الجفاء. يعني هذي آمن بلده فااا ال العرب لما كانوا يأتوا إلى الرسول كان عمر يقول دخل علينا عربي من البادية يتحدث فلا يكاد يبين فهش الرسول في وجهه هو لذلك يبني يعني لا ما فرض سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ويرفع صوته والعرب يجلسوا خلف حجرات الرسول يا محمد يا محمد اخرج علينا ويخرج عليها مبتسم صلى الله على محمد. إن الذين ينادونك من وراءه وجيرانه. عثرهم ليعلونا. سبحان الله. فلإستمجر. والله يعني العرب من غير الرسالة يعني بهائم سائمات رطعة. هذا يعني يحذون أن أسأل صديقاتكم حول نسب سيدنا محمد عليه سلطة والسلام نسب هذا النور الذي اشرق على الارض الله عليه, عليه الصلاه والسلام نسب هذا الاشراق الذي عم البشريه كلها صلح. الى أن يرث الله الارض ومن عليها ما نسبه عليه الصلاه والسلام احمد الله رب العالمين واصلي واسلم عليك يا سيدي يا رسول الله يا من بعثك الله ورحمك للعالمين نسأل الله سبحانه ان يسقينا من حوض الكوثر شربه من يده الشريفه لا نطمع بعدها ابدا بقى بقى ونسال الله عز وجل ان يفرح قلب نبينا بنا آمين. وأن يحشرنا تحت لوائه وفي زمرته ونجعلنا من من استجاب لدعوته ونصر شريعته وأشار إليهم وقال أمتي أمتي نفس نفس نفس أدعو في البداية المولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه اللحظات الحبيب. الفارقة ما بين عالم الظلمة وعالم النور ما بين عالم الموت وعالم الحياة يعني ما قبل إقرأ ما قبل يعني وجود النور وشروق النور المحمدي عالم من المواد تماما لأن الإنسان يحيا كلما يعني اقترب من نور الله عز وجل ويموت إذا كان على قيد الحياة لكن ليس له هدى يا فريبة هذه لحظة فارقة في حياة البشرية كلها صحيح طيب نبدأ بنسبيسي صلى الله عليه وسلم المدرك عليه في الكل يحفظه الحمد لله ولكن لا. لا ننسى ولكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابن الله. عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم الذي هشم السريدة لثومه وقاوبهم مسنتون عجاز سبحان الله سنت عليها رحلتان كلاهما سفروا الشتاء ورحلة الأصلاف الله, أكبر. الله أكبر. يعني هو منسب صحيح. سبحان الله آه. ابن عبد مناف ابن قصيف ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن أرياس ابن مدر ابن نزار ابن معت ابن عدنان وإلى عدنان هذا مثبت مئة بالمئة في كل الكتب صحيح ما بين عدنان وإسماعيل في خلاف في النسب إلى أن يصب إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في نسب في ماذا في الموجود في, ال... في ال... لا يعني النسب هذا مثبت مئة بالمئة حتى عدنان حتى عدنان ما بين عدنان الى اسماعيل اختلف الرواه يقدم فلان او فلان فلان او فلان لكن النسب يرجع الى سيدنا لا, لا, لا, لا, حق لا, لا. حق نعم هذا هذا ما في هذا خلاف انا ابن الزبيحين حديث حديث انا ابن الزبيحين ابو عبد الله نعم وجده اسماعيل وهذا شرف كبير له يعني جروح. كما قلنا لما تحدثنا عن عبد قلنا هو جزء من صينه الشهداء ارسل الى الارض لينبت لنا شجرة النور في رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مرح ثلاثة أيام وماتوا عنده 25 سنة لا عبد الله يعني لا لا لا لا ما لا لا ومركت مع زوجيه ثلاثة أيام لا يسعد ومرض عند أخواله في بني زهرة شهرا وهو رجع من الرحلة ولما عادت القافلة سأل عبد المطلق أين عبد الله قال الله مرض عند أخواله فأرسل إليه أخاه الزبير الوحول أتبعه فالزبير الزبير ذهب فوجدوا قد مات ودفن هناك في عند عند عند أخواده في بنزوة ما رأب لا, لا لا والرساسة تثرب لا. لا لا لم ما ولم لما علم يقول أبي أبي ما طال أمي ست سنوات ل ل ليعيش طوأ طوال حياته ليعلمنا ويقول ربي ربي صلى الله عليه وسلم لكن حينما ماتت أم عمي قال الآن ماتت أمي ما هو لأنه, لأنه استشعرها في الكبر مم. يعني فاطمة بن أسد بزوجة أبي طالب أمه علي بن مم. أبي طالب صحيح فاطمة يقول هو كانت أم لي بعد أمي تمام؟ لأنه عاصرها وهو عنده ثمان سنوات في سن إدراج مم. أدركها أدركها إلى أن سبحان الله يشوف فيه بعد البعث الرسالة يعني عاشت معه زمنا صحيح آه وكان يستشعر أمومتها وكان الناس محمد ابن زمان حتى في ال في البا في ال في في ال خاصة الخليج هنا أو في في سعيد مصر وفي الريف وفي وفي, وفي القرى في شمال أفريقيا وفي الشام وفي العراق طبيعة العربي طبيعة العربي لا. مع غربته فيه حنان سبحان الله آه آه ووغرز يعني في في في مولات جاف طبيعة طبيعة الدنيا لا. هو يعني الدنيا يعني مش ابن الجبل يعني يعني هو, هو تاثر بيئه الصحراء <تصفيق> ها اه الصحراء يعني ارتسمت فيه معالم الصحراء وطباعهم ولو انا كنت من هذه القفوه الله يعني وفي احفادهم الى فيه الان فيهم هذه الشعب يعني يعني الله يرضى عن عن سعيد بن المسيب لما دخل جده على النبي صلى الله عليه وسلم قال انا مسبوق قال اسمي حزن هزونه ده صروبه ارض فيها حزونه صعوبة. يعني صروبه شده شد صلابه مش ارض طينيه مش ارض حنينه حنينه يعني في رحمان لا بس حزونه قال سميتك سهله قال انا لو اغير اسما سمينه ابي قال سميتك <تصفيق> سهله قال لا يا رسول الله قال حزن دائم ان شاء الله قال سعيد فما زالت فينا تلك الحزونه <تصفيق> الله اكبر يا اخي ارض رسولك لك انت سهله لا انا حاز اذا لكل راء من اسمه نصيبه لا لا لا. الى حد ما حتى سبحان الله صدقه هذه قولة سعيد بن مسيلمة ما زالت فينا هذه الحضور سبحان الله يعني كان بعض الكبار يقولوا ايه مثلا اسم علي علي ده في جميع الاسماء يتجد رأس القوم يهدي القوم ما فيش في الوسط فيش علي في الوسط والله اما الله. لوضعه واما ده وضعه علي علي بعلوم يما يكون رأس يما يكون ايه راجل متواضع لا يوبح بس لو من اسمي نصيح صحيح ما ما قال اسم حرقه ده سيدنا عمر بيسال واحد يعني اعراب يخر عليه كده قال قال ابن من قال ابن درام يا لطيف يا لطيف ضرام ده اسم من النار استعاف مصطلح قال من اي من أي مكان قال من حرة في واقم يا سلم يا رب قال عمر الحق اهلك فقد احترق رجع لي الخيمة ووضع فيها النار وراح سبحان الله عمر امر لما رأى رجلا قال اسمك قال اسمي بحر قال من اين يا بحر قال من ماء كبير اسمه محمد قال عجبا وزوجتك قال زوجتي سفينة قال انتظر يا نوح انا اخشى عليك من الطوفان ما في المياه هذا دخل على ايه المياه ووعيابه للمياه علم الهيدروليك <تصفيق> الاساتب في الكتب نسب سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام حتى عدنان, عدنان؟ سبحان الله وقبائل العرب حطانيين وعدنانيون حطاني عدنان هو عدنان هو عدناني م. م. نعم النبي عدنان دايما حتى الناس العوام الناس مش عارف حقيق عدناني النبي عدناني عدنان بعدني بعدني بالبال بالبال بنفس بالنسف اه صح صح وبعدين هو القضيه ان هو يعني سبحان الله ان الله اصطفى من خلقه ادم هذا حديث هذا حديث رواه مسلم نعم ان الله اصطفى من من خلقه ادم اصطفى من ادم آه... العرب سبحان الله اصطفى من العرب قريش وصطفى من قريش وطبعا إبراهيم وبعد الإسماعيل <تصفيق> إلى العرب وبعد العرب على قريش ثم عبد مناف فلان عبد المطلب وصفالي من بني عبد المطلب فأنا خيار من خيار من خيار جئت من نكاح وليس من سفاح ما مخت... ما افترق النسب إلى قسمين إلا ذهبت في أظهرهما وكان حول حول نسبه شك لا هو عا على... بيصبت أو مش بيصبت المنافقين المنافسين لا لا واليهود والمشركين ده زي الميديا مدير الآن صحيح تعمل ايه مدير عدّم محمد داير الناجح ما عمل ها تسوه الصور لا بود لا بود تلعب مع ملف معين مثبّر غير مفعم وخلاص لزمني نقص الصور ودي شرقة تدلم يا رب <تصفيق> وهذا ما حدا بنبيع له سطو والسلام أن يقول ولد من نكاح كنت لا لا عشان يثبت بيت يس بيت هذا الكلام صامد نود أن نقف عند هذا الحديث نه نه نقف عند هذا هو ولد من نكاح لماذا ينص عليه سطو السلام على بهذا النص صراحة في الجاهلي ابن كان فيها ومنع إيشا تقول كان فيه في الجاهليه أنواع من أنواع الزواج نوع من أنواع النكاح قبل الإسلام قبل الإسلام طيب وصل الأمر بأنه قضية الاستضاعر يعني واحد إذا رجل من من النبيين سأل القوم يقول يمتنع عنها ولا يقول في من فلان عشان دي ولد نبي زوجه رضي غير رسالة ولا تجد هذا إلا في القبائل الدنيا يعني هذا مثلا في, في بني عبد مناف بني مخزون في بني بني عزيز هذه عائلات ما ما سبحان الله لا يزور. وبعدين في, في كمان أصحاب الرئات الحمر آه أنا عم الرسول على سُلَطَةَ السلام نعم يا يا يا يُقَالَ, يقال. يقال. يقال. رَوَاضَ عَمَالَهُ فِي الْأَنْبَارِ رَوَاضَ أصح الحمر. الحمر بيوت البغاء البيوت يقول عهذب في, <تصفيق> في البيع العربي موجودة يعني. اللي هي الآن تقريبا هي والمخدرات والسلاح هم أكثر يعني اكثر الشركات دخولا وقديما كان لها, وقديماً لها حضوة وقديما كان لها حظوه من الناس الطبيب سبحان الله هو تطور يا ما فيها لا هي مش تطور هو هو الان اصبحت كانت الجاهلية سذجه اصبحت جاهليه مقننه ولكن كده قوم الجاهليه يا تا يعني ياكل يدخل تقنين التقنين الجاهليه نعم تقنين عصيان الله وعاده بالله تحت عنوان تحت عنوان يعني انتشار الولادة من سفاح كان معروف في الجزيرة وكان موجود النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد انه من نكاح وليس من سفاح صلى الله عليه وسلم الفرق بين النكاح والسفاح النكاح طريق عقد واشهار بذلك ان اي عقد في الجاهلية كان له اشهار واعلان ووكيل كده؟ الوهلية مش الاهدة المسلمة معذره بتكلم يعني ما هو يعني هكذا هو هكذا هذا الاخرق سبحان الله كلام الكذاب او مش لما جاءت ليس جاء وهي اصلا تدعي النبوة أصل. دخلت عليه فجلسوا مع بعض وعجب واجبه فعرض عليها الزواج فاملت به تزوجت خرجت لقومها هم 30 ألف شاك السلاح حاملين السلاح ورجال يعني الشوارب تقف على صفور بس والله <تصفيق> انهم تزوجت نبيهم فاخرج وقال خرج وقال لهم إني قد تزوجت. صار الطول. كيف أتزوجين؟ وما أبهركي؟ ازاي يعني تقول كده ما بتزوج فوضى يعني ولا إيه؟ مع أن النبي ابتعدت وضيع. أنا راجع بحاجة شكر من النبي بدو حتى يقال لها <تصفيق> أنا ما قالت صلى الله عليه وسلم لا نبيا بعدي. قالت ولكن ما لم يأكل لا نبيا تبعي. سبحان الله العظيم فدخلت كيف لا تمهمني؟ فين المهر الصحيح؟ كان استفاقت يعني، فاا قال أتريدنا مهرة خرج اليوم وضعت عنكم صلاة العتمة لا في الفجر ولا العشاء صلوا قياما بلا رطوع ولا سجود فالله غني أن تعصروا وجوهكم في الصلاة يعني الله تكل على روح صلاة هذا هذا هو المثل دخل يعني سبحان الله وذلك يعني أنا حزين كل الحزن على أبنائنا وبناتنا الذين يشاهدوننا الآن النوم بينه وبين التاريخ فجوة كانوا عندهم كراهية قراء التاريخ والله لو أحب أبنائنا التاريخ أيا كان شوف قال شو أنا عامل القضية مانعة <تصفيق> بس أول شيء يكتب بأيدي صادقة لأن في التاريخ عرام <تصفيق> فهيه آه فلما سأقول أن تاريخنا العرب والإسلام والله والله لو قرأه أبنائنا ليودك أنت المعلومات شوفها من اهم كنز للمعلومات هو التاريخ. الخريخ فهما لو احبوا التاريخ هيضطروا يحبوا اللغة صحيح فاذا احبوا اللغة يحبوا الادب فاذا احبوا الادب يعني, يعني احيانا مثلا اجلت كده وراء الوح قلب يسعى عمره معطلق كده الكلام مثلا شاعر مش قديم من الأدباء اي حتى موحد قديم من المهم فتطريد من الكلمات لانه يأتي بأفكار ما جاء أنا قد تكون عندي لكن صياغتها الله أعطاه الدين ملكه صحيح, صحيح. فيعني مش عارف أن كراهيت أولادنا للغة وللنحو وللصرف وللبلاغة وووو وللبنى العربيين البنية الكلمة العربية اللي هو عربيها عقيمة عقيمة ما شاء الله عليه الله لا لا لا لا صحيح لا لا في نقطة في نقطة رزقك مكفور وأنت في رحم مؤمن اشتغلت باللغة اشتغلت بالضربة اشتغلت بالسنساخ اشتغلت رئيس اشتغلت معذرة كناس اشتغلت رزقك مكتوب لك وأنت عندك أربعة أسر في بطن أمك تنزل تشتغل الشغل التي عجبت هذا محضر اختيار ولكن رزقك مكفور في الأجل بس سبحان النملة يقول لي يا سليمان لما كان رزقي على الله كنت آكل حبتين أما لما انت حصرتني وصيرت رزق في الزجاجة لا نرد القصر هو يقال يعني بأن لا. لا. لا. لا. كم يكفيك من الطعام في العام يا نملة تحبتان من القمح يا نبي الله خذ حبتين وخارورا وغطاها رجع بعد سنة أكلت حبه يعني نب.. نملة تكسبين على نبي الله. لا والله نبي الله. رجع كذا. أنت وضحي حبيتي حبتين. حبيت. فحبة. قلت لما كان رزقي على الله كنت أسف أنه ولن عندي أقيني نولن إنسان. كنت أكل حبتين. أنا أكل رزق رزقتان. أنت صيّرت رزقي محصورا تحت هذه. وقلت إنك مخلوق قد تنسك فكنت أصوم يوما وأفطر يوما فأكلت حبة وأبخيت الأخرى ومن الله كان يزدو على المجلس الأحلى كيف أن واحد يقول أنا أشتغل باللغة إذا اشتغل أحدهم باللغة عزازا لدين الله وتبيانا لكتاب الله ونصرا لدين الله عزه الله لعزته للغة كتاب الله الله فعلا اللغة شيء مقدس اللغة من هوية الأمة مقومة أمة مقومة أمة, مقومة أمة. صحيح يأخذ د يعني سبحان الله مثل مثل أنا ما هو موفيف هدا تكتس التاريخ حتى في الشعراء لما صحيح يا أبو الكذبة الشوق ده عجوبة الزمن صحيح يعني دلوقتي. كما كان المتنبي يكون شوق صحيح أحمد. ولا أحمديت ريب ولا هو أحمد لا. يعني حتى يقال إن العلماء يقولوا أحمد في الأدب في الشعر في الرواية أحمد المتنبي يا أبو المتنبي متنبي. متنبي. متنبي. وأحمد في الشوق الرواية ما هي المتنبي سؤال انا كده الله ده في فخ ده في الان تقيل من قبر علماء اللغه من لم يقرأ المتنبي ما قرى شيئا لا, لا ولا اعرف شي عن دما ولا, يعني ولا يعني سبحان الله على شوقي واخذ نفس الخط لما ربنا اقامه على الهدى وترك القصر وترك و... القصر والمال وبعدين نوفي بقى وشعب بقى قام الناس ابدع سبحان الله كلمات تستشعر انك يعني سبحان الله يعني واحد ومن اين جاءت هذه الكلمه هو دا متحدث عن مورد النبي عليه السلام هو طبعا. دا الهود على الله اكبر يعني يعني يا ري دا ليستنطق الحجر فيقول على لسان قيس جبل التوباد حياك الحيا فتخل الله صبان ورعه سبحان الله نحن نجينا الهوى في مهديه ورضعناه فكنت المرضعة لكلم جبل سبحان الله ومع ليه في الاخر يقول ايه تكتب مائزة قد العمر إلا ساعاتاً وتهون الأرض إلا موضعة الزمن كل يهون بس فيه في ساعة معينة انقلس او اعتدلس في حال الانتناحك منحرس استقام ما انت ممكن تخلق معنا الثانيين واحد كان بعيد واحد كان عنده قساوة ده عنده رقة واحد كان عنده عصيان ده هذا من اهل التوبة قد يهون العمر إلا, إلا تا... تهون الأرض إلا موضع, إلا موضع. إلا موضع. إلا إلا إلا موضع بس حتى يقال ان العلماء من مرض مرضا عضالا اخذوه في مسقط رأسه تركوه بدة شفاه المرض سبحان <تصفيق> الله لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. النبي عليه الصلاة والسلام نزل ينطق العربية هذا لا هو تعلمها في بني سعد زي ما, بني... ما عايز... عند حديث احنا عايزين ايه عايزين أنا... نترك شوف انا مش عايز اترك شاردة ولا والدة في مولده صلى الله عليه وسلم ولا راح النبي ايه حقف ونتوقف وايه ما, ما, ما لا تستعجل حاضر حاضر ما انا بتمتع اتفقنا اتفقنا فعلي. تعال لعبد المطلب نعم نعم مره جده جده هذا كانته في قومه كانت هو, رأيه هو زعيم القوم هو زعيمهم هو كبيرهم والما رأه أحد إلا أجلة. كان وجهه أبيض في حمرة رجل طويل له لحية يعلوها البياض من رأه هذا سبحان الله كان له صوت جهوري حتى لما الاخبار الأحبار شافوه أو يعني الناس من الأحبار ش مكة قالوا عبد المطلب عينك على على ولدك هذا والله والذي اختار موسى النبي النبیة ﷺ إن قدم هذا الولد تُجْبِهُ القدم التي نراها في المقام. سبحان الله هذا العصر. قدم سيدنا إبراهيم في المقام إبراهيم موضوعات تدر سيدنا إبراهيم. فما بيش... بي... بي... بيشي بين قدم سيدنا الحسين عليه السلام على والقدم جد إبراهيم وذات أل... أن صاحبكم أشبه بجده هذه الخليل. اللهم ألم رأيت الخليل في السماء السادسة؟ قالوا شبهه لنا رسول الله على أشبه بدي صاحبكم. هم فتشبها الانبياء بناس ولا يعمل صدحيا الكلب يشبه به جبريل عليه السلام سيدنا ابو جعب زي رجال رجالا الشنوعه وهكذا انا عيسى اشبه قبل عبد المطلب فاصل قصير ونواصل قصة مع فضلاتكم ونعود الاستماع الى دعاء الاستامع الكبير فضلات الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي كونوا معنا صفوة الصفوة شاهدين الكلام متابعينا للعزاء مرحبا بحضرتكم مرة اخرى ومع المرحب وضع فينا الكريم عداء الاسلامي الكبير فضلت الشيخ الوسعى الدكتور اومر عبد الكافي مرحبا مستمعين مرحبا. عود على عبد المطلب رئيس على بدك <تصفيق> عبد المنطرب بين أنا أنام في الحجر هو عبد المنطرب وقصا هو انام في حجل اسمعيل حجل اسمعيل هذا كان يعني بنصلي داخله كان نصلي داخل الكعبة واذا أنت لو قوست ودخلت في الداخل الحجر هذا هذا الشوط لا يحسب <تصفيق> انا هو اه هو آه سبحان الله ولذلك الناس تتعجب بقى الراجل يبقى قاعد جنب كده يقول له يعني ليه الناس ساعه الصلاه اوقات الجماعه ورا يخرجون من الحجر لانه كده يسبق الامام بالكيف يعني ويقول كده يصنع جوال كعبة يبقى سبق الامام بسنقل كباراً لحي صحيح صح؟ دين حاجة نخاطب عقل نخاطب عقل نفوش تهرين نفوش فاوضى نفوش خود هكده بش هاي سنخود هكده عندنا سبحان الله انت كنت تعلي مقام العقل في الحلقة الماضية لا صحيح ولا بد ان نعلي مقام العقل صحيح لكن العقل من ضبط. آه. لكن ليس في, في كل الامور لا سمان. لا ما فروجنا ان بواب لا لا ما كان موجود ايه يعني... ولا الشيخ فنستف قلبك وين افتوك فبصراحه انا قلبه قلبك لا مش قلبك انت <تصفيق> هو الرسول قال للصحابي استفت <تصفيق> قلبك لصحابي لهذا النقي لهذا القلب الذي اللي... اكبر لهذا القلب <تصفيق> الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لو ليه عبد الله بن المبيت يقول له قلبك لا ف... بس لو ليه احفاده احفاد عبد الله احمد عبد الله لا يسطو لا من قبل حد وقلوبهم هواء صحيح هواء متشعب المهم بين انا نائم في الحجر لا. رأيت رايت رؤيا هلكني انا ففزعت منها فزعا شديدا فأتيت كهنة قريش كل مدينه زمان كانت هلكه هنا الكهانه والعرافه الكهنة. دي كانت العرافة والخيافة وذا المضاعفة كلها موجودة. راه سبحان الله طبيعة الأرض لا سطوة سطوة أنا وأي شيء هو لا له زيادة في الأحكام تحكم علىك إذا زعيم طول يروح الكهنة لابد عجيب شو بنعمل فرعان الكاهنة سبحان الله خياطين هذا شو شغله أباله فرعان وسائر شيء الإسلام ما قطع دبرهم ويريد المتخلفون من بني جلدتنا أن يعيدوا دولة الكهنة مرة أخرى. وهنالك فضائيات في م... م... م... هذا علم فما نفس صعب هذا علم لا يجب ان يدرس ولا يجب ان يتعلم ولا يجب ان نقترب منه ولا يجب ان في شيء ولا يجب ان نقترب منهم فمن اقترب منهم فقد برئت منه ذمة الله وذمه رسوله الله اكبر من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بمقال فقد برئت منه ذمة الله وذمه رسوله خرج من المله الله اكبر فحذر حذر نعم فأتيت كهناك. أيوة. وعليه مطرف خزن تضرب منك. فلما نظرت نظرت إليه عرفت في وجهي التغير. وأنا يومئذ سيد قاضي. هو بيحكي فقالت ما بال سيدنا قد أتانا متغير اللون. هربه من حدثان ادهر شيء. لغب. <تصفيق> لغة. هنا بس لغة. صحيح. فقلت لها بلا. وكان لا يكرهها أحد حتى يقبل يدها اليمنى. ثم يضع يدها اليسرى على رأسه دي الطريقه ده البروتوكول يعني بيقبل... هو يقبل... يقبلها وهي تضع يدها اليسرى على رأسه يقبل يده ويأخذ يدها الشمال ويحطها على دماغه عشان لتقرأ أو... ست... والعزب الله آه والعزب اللي ف... اللي. ف... آه سبحان الله رب العالمين اللي هو الآن المستنسخين من, من... من... من بني جدتنا عندما يسلمون على بعض من النساء ال... ال... ال... الآتيات مع أزواجهم من الغرب يا يا بروتوكول سبحان الله يعني فن التعامل مع النساء ما حاجة احترام النساء مجانا طيب حرم. طيب صحيح نح ده نح ده. نحترمهم نح. هم در درر دورر مكنونه يجب ان نحافظ عليها لا تلمس ولا تقبل وانما تحترم وتجل وتوضح في المكان الذي وضعها رب العباد سبحانه وتعالى فيه صغيره برعايه ابيها كبيرة برعاية زوجها عجوزا برعاية أبنائها أكبر من هذا جدة برعاية المجتمع كله هكذا نساؤنا درة عبارة عن ذرة مصونة تشع نورا ويحفل عليها لا تلمس لا يقترب منها إلا من أذنها بسرع الله يعني يقبل يرقصها أمام زوجها هي بروتوكول كل دولة مباركة جميل. عليها أنا قلت من عام او من عامين في هذا ديننا تخيل انت ان ابا جهل عمرو بن شان قال لابي لهب ممسكا نياد ام جميل حملت الحصر وقال له يا ابا لهب اذا لي او يا ام جميل اتأذنين لي بهذه الرخصة ماذا يصمع له ابو لهب لو تبت, <تصفيق> تبت لابو لأ لهب المثاب لأ يطيح برغم برغم الاستبداع كان موجوده عند العناسل العربيه لا لا عند آه. عند الد... عند عند الدون من العائلات مم. وليس عند بس في عائلات في قبائل ان في قبائل كانت في الجاهليه الأطفال. قبل قبل بعث النبي عليه الصلاه والسلام ما كانت مهانه او كانت سلعه حره تباع وتتاجر الا عند الدون من القب فقط. فقط بس ودائما احيانا العذل او الملل لما يحب ينشر ف... ف... ف... يعني ف... فواحش او فوضى يستخدم مالو في نفس هذه الفوضى يعني يعني صناع البنيكانات دول دول مليارات زي اصحاب ملي اصحاب مليارات مش ملي تمام صحيح عليهم. م. م. ها. صح اه يدها لا هو بيو... هو هو, يقول. هو لما كان لازم لازم كان هو عشان تنفيل تقرا عليك او تشوف المشكله ايه تقبل يدها وحط الشمال على راسها هو ماذا صنع ثم مد بيد بحاج... بحاجته ولم افعل لأني كنت كبير قومي الله احترم سبحان الله كنت كبير جميل فجرست فقلت إني رأيت الليلة وأنا نائم رأيت كأن شجرة نبتت قد نال رأسها السماء معذرة نتوقف إذن العزة في شخص رسول الله من جده هي متأصلة فيه ألا أنت جاي كمان لأخلاقات عبد المطالب هتشوف عجب سبحان الله على سيف على عبد المطلق شو هو اصل ونحن نمشي اه احنا عايزين نقصر لهنا لك عنده بالفطره طبيعي هو ده مش جيه من زي كده أبن, ابن الحلال لما نجد عبقري ادحث عن من خلفه ام صالحه جد صالح جد وكان ابوه ما صالحه كان كان جده السابع لا ليس ال... ليس الاب اللي انجبه سبحان الله كان بينه وبين ابوه بدا سته والله اكبر ها تبعته بنت اباه من الوسحة أبا بش ما لبس عقوب بس الرحمة ف... الوسحة أبا رواصد فوق صحيح رحمة رأيت شجرة نبتت وطالت رأسها السماء رأي صح. فضربت بعصانها المشرق والمغرب وما رأيت نورا أزهر منها اعظم من نور الشمس ورأيت العرب والعجم ساجدين لها مش سجله الله ده قضيت الساجدين دي ارتقوندت في الجدي والرؤيا استفساءه وكانه وانا تزداد كل ساعه عظما ونورا وثقف تصغر تكبر تكبر سبحان الله العظيم وارتفاعا ساعه تخفى وساعه تزهر ورايت رهطا من قريش قد تعلق بالصانه ورايت قوما من قريش يريدون قطعها الله متعاجيم هذا قلم هذا قلب راهو كان على اي من اللاعب يبدو انه من اهل الفتره يعني, يعني اقول هذا قلت هذا لا. فاذا بنوا منها اخرهم شاب لما اختاروا الشجره واحد ليقطعوها لا واحد سبحانه سبحانه. لم ار قط احسن منه وجها ولا اطيب منه ريحا فيكسر اظهرهم ويقرع عيونها فرفعت يدي لاتناول منها فقال لي لا نصيب لك فيها الله اكبر فقلت ومن له نصيب فقال النصيب لها وللذين تعلقوا بها وسبقوك اليها فانتبهت فزعا مفزوحا ايه فعل الكاهنة فرأيت وجه الكاهنة قد تغير فاهنا قالت لان لأ صدقت لا ليخرجن من صلبك رجل يملك المشرق والمغرب وتبين له الناس كلهم تفسر الحلم. عندهم عدم هذا العلم الموجود. هذه هذه الرؤية لا تراها كان بعض الرؤية لا ترآها بخصوص الكعبة. أيوة. الحفر حفر بئر زمزم. تمام, تمام, تمام. بعدها. تمام تمام. بعدها. تمام تمام. إذا إذا قصة رؤيا فهو مصدّق. خلاص بحب. لا أصوات حدث منه كان أمر. لأن أشوف قصته معفشت من جدار. قصة يبدأ إنه م... مش أي عائلة مش أي قبيلة مش أي أسرة. واحد يعني يستنبت رحمة الله يا شاوك نمو إليه هما هما اللي نموا إليه فزادوا في العلا شرفا وربا أصل لفرع في الفخار نمي صحيح. دايما الفرع للأصل لكن الأصل يتمي للفرع يطلع ولد عبقري يقول لك ده أنا جد فلان أنا عم فلان كمالواجه يقول لك إيه أنا عمي فلان صح لكن لما يفخر العم يقول إيه لنبني أخي فلان هو هو حدث مع سيدنا محمد هذا الأصل كمان نود ان نقرر في اذهان السادة المشاهدين واذهان كل المستشرقين النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن من قبيله متواضعه لا لا من قبيله لا متدنيه مثل لا, لا, لا لها كلمة لا كلمة لا كلمة لا ورق ورق من لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ويقول خرجت الى اليمن في رحلة الاف عبد المطالب الاف المطالب فنزلت على رجل من اليهود يقرأ الزابور فقال يا عبد المطالب اتاذن لي ان انظر الى جسدك انظر الاغرب الاجابة مراحل. قلت ما لم يكن عورة <تصحيح> الله اكبر <أتحل>. الله <تصحيح> وما لا, لا. بس الفطره لما اللي ما تكون سليمة هذه فترة الله الله خلقنا يعني إلا إن يكونش عاورة أنت تنزل إلى وجه رأسك كاتفي إلا إن يكون عاورة سبحان الله عبد المطلب ليس بعورة لذلك يبنى لما يشوف بنت عارية على الشاشة أنا أكاد أوقد لو حللنا الجينات لها وال يطلع مش عرب سبحان <تصفيق> الله أنا أنا يعني هذه طبيعة, و... طبيعة, <تصفيق> طبيعة العرب هذه طبيعة العربي طبيعة العربي طبيعة يا ابن البعير، البعير، لما لما يأتي أمر أمره مع الناقة إذا إذا شك أوراقه أن أحد ينظر إدّه لا لا ينصرف، البعير، هذه فترة الله، هذه فطره الله هذه الله الغيرة واحد ما شوف الحيوانات كلها تغار إذا اقترب من انثاها ذكر اخر إذا حيوان واحد هو الخنزير الذي يجد لذة عندما يجد انثاه مع ذكر اخر ودي ب ودي معروفة حتى الباحث الفرنسي العمل اللي كان أخذينه مصر يعني عمل دكتوراه في الطب البيطرى في هذه خلاية فوضع عالم التعجب فوضع على الأستاذ الأستاذ الفرنسي عالم السفه هل عالمته تعرّضت؟ إذا حتى يعني ولهذا ربما نكون منهيين عن الأكل من الكنرية أهلا يضع عليه بأن يتولد تولد هذه الغير الأضرار الأخرى لكن يتولد مم. هذا البردود من ضمن المنطقة لكن, لكن أريد أن أقول أن إذا رأيت عاريه فشك في جيناتها العربية وإذا رأيت متسكعا في الطريق متخنسا ايضا شك في جيناتها العربية لا يكون عربيا لابد أن أصابته جينات يعني ما يتحدث به جد الرسول عليه السلام هذا هو العربي القح لأن هذا من منبر هذا البرنامج جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقنن هذا الخلق ويضعه في إطار دين الله ومعرف عن, عن عن الزنا والخواحش ما ظهر منها هذا يعني واحد بأبو بكر وما شربت الخمر لا في الجاهلية ولا في إسلام الأحنف من الطائف لما لم تشرب الخمر يا أحنف قبل أن تحرم قال أصبحوا حريم العرب وأمسي سفيههم أصبح حليبا العرب أمسيته. هقول الكلام الأول وأيعرفه. بين القراء والعرب كذا على المجلس المحترم. يا اخي سبحان الله. إذن حق. عندهم منطق وعقل. ولذلك أي جهليات كانت تلك فضلات الشيخ؟ والله كانت بقول لك بنظا الجاهلية يعني إبداعية. من الذي سماه العصر الجاهلي؟ ما العصر أنت لا ما انت اللي سبده تسأله دمأ لما رأيت الجاهلي الحقيقي؟ صحيح. أه. وما نحن في هذا؟ لما رأيت الجاهلي الحقيقي دي. اللي هي المنهج واضح ونحن سبحان الله عربنا بدون <تص> نقش. طيب فقال إلا أن يكون عاورة إلا أن يكون عاورة فنظر في من خرج رفع أنف سيدنا رفع أنف عبد, عبد المنطقة فقال أرى في أحد من الخريكة ملكا ملكا وفي الآخر نبوة هكذا من تلقائي نفسه لا مش تلقائي نفسك الموضوع <تصفيق> مش سائل مع موضوع سبحان الله أنت الآن بتاخد عينة مش عارف من الديئ يثبت أن ده أثبتوا أن مش عارف رجل قيصر بوسيا اللي كان اخر قيصر في سنة 1879 وجدوا لما خدوا الحمام الدينى ببقايا من رفاته وحللوها وجدوا ان يمت بالصدى لجدة الملك ريزابس إذن علم العلم العلم علم الطب. ده علم آه آه سبحان الله آه فعلم الوراثة ده والعرب كانوا أسسوا في هذا الموضوع. بالثراسة هكذا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وجدوا في الاخر ملك. والله ما من خلا فهل لك من, فهل لك من شاعة يعني؟ ما هو أنا برضه نفس القبيلة <تصفيق> وعبد وواعب بس بنفس ما لم قال زوجة، شاعة، شاعة خرست. يا مفله، ما, ما كان متزوجة. لا كان متزوج. آه. يعني زوجة أخرى أو يعني. يعني آه. فإذا قدمت مكة قال فاذا قدمت مكه فتزوج فقدم عبد المطلب اسمع فتزوج هاله بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهره فولد له حمزه وصفيه وبعدين اتزوج عبد الله ابن بعد كده من امنه بنت وهب اخت هاله بنت وهب فرضعوا مع بعض من سويبة اللي هي جارية. <تصفيق> انا توت من فضيلة. الى إلى مكة تزوج من هالة. لتصالح. <تصفيق> مش مش بالعمر يعني قال لما ترجع بتتزوج تزوج نعم. راجع رجع عبد المطلب جميل من من سمع ان ال النبوة لم تكون في, في, في من من من من من, من عائلات عدد من الزملاء لكن سوف تكون من بين الزهرة. فكان فورس نجى الاثنين من بين الزهرة متزوجوا. على وعسى سبحان الله لو كان مهتم بالامر اه وحده طبعا دلنا دلنا دلنا في الآن. تزوج ف... هاله هالة ايوه بنت وهب نعم ابن عبد المناف ابن عبد المناف ابن زهرة نعم خلاص وزوج عبد الله ابنه من آمنة بنت وهب اختها من من قبل بني زهره ايضا خلاص هالة يعني هو وابنه تزوجوا اختين جميل. ها يجوز يجوز صدق المشكله اه المشكله ابنه عايز يزوج اخته دي طيب ما فيش علاقه بذلك ده وراح اكثر عن الان لما لما هاله هاله ولدت حمزه وصفيه هاله ولدت حمزه وصفيه ودول الوحيدين الوحيدان من اعمامه وعماته رسول اسلام مع العباس هم حمزه وصفيه حمزه فقط صحيح ثم تزوج عبد الله من امنه ولد محمد صلى الله عليه وسلم فكانت قريش تقول فلجاء عبد الله على ابيه تفاو هو هو هو الرسول عليه والسلام هذا عيس هذا عيس سبحان يود أن يكون له اه سلحنى هاد عايز هاد عايز فقال وفي روايه اخرى قال وفي الاخر ان هو هو الراهب تمام نجد ذلك في بني زهرة فاذا رجعت فتزوج منه فاشار عليه الايه لا نعرف أحد كه الله كتبهم تقبرهم واضح يا واضح واضح واضح, واضح الموضوع هذا بني زهرة مكانها كان أين في مكة ام في ااا آآ كانوا خارج مكة بل كانوا من عيرة القبض أيضا من القبائل البوتات يعني البيوتات هذا يعني ربما لم نقرأ اسمهم كثيرا في كتب التاريخ ولان التاريخ ظالم ولان التاريخ كتب احيانا بأي بأيدي غير مسلمه وايدي غير منصفة ونحن وللأسف الشديد نمنع زمنا طويلا فوضع الذين يريدون ان يضعوا في تاريخنا اشياء وحتى للأسف ما يدرسوا الاولاد لا يدرسوا الا معركه الجمل ومعركه صفين ولذلك اليوم عرفت خاين سبحان هذا الله هذا اجرام لكن لكن الاجرام عندنا اخطر لا, لا طيب تعال يا سيدي آه... عايز أجيب لك الخبر بتاع عبد المطلب مع عشان لا نؤخر المشاهدين في استقبال لأنه الحقيقة يعني تبهرني قصة انا أنا, أنا مب... م... يعني مبهور أنا يعني من أسرع لحظاتي أنا يعني في في في في في التاريخ وبعدين أكتش مثلاً أن رواية عن عن صلى الله عليه وسلم انه تعلم العوم والسباحة في بئر في في في في في بئر عند بني سعد صحيح حديث ابحث أبحث عنه ما وجدته للتحقيق لكن سرعت القصة مثلا أنا بسولك أتبع بس إيه والله من الظلمات إلى النور المشكلة عندنا ال... بسم الله الرحمن الرحيم عندك يا سفيدي سيف بن زيادة كان ملك على اليمن صحيح ما شاء الله ودانت ببيته العظمه لما انتصروا على الاحباش كانت الاحباش دول كان احد القوة الثالثه في العالم صحيح في كانت القوة في العالم فارس والروم والحبشه الناس عين دلوقتي بيضارع على احباب على الحبش <تصفيق> من محارب فيوب عن الدنيا دول صحيح الدنيا دول صحيح. المسلمين اليوم اليوم يومان يوم, يوم لك وانا على اوعى تظن يا ابن ان في يومين عليك ابدا لا ان شاء الله كان بيوم شديد على الامه فانا مستشرف المستشرف الغد وهو مشرق ان شاء الله ونحن نستشرف بعضنا باذن الله تعالى سيف بن ربيعه راحوا اربعه من كبار قريش تحت قيادة وزعامة عبد المطلب بتهمه سيف بن ربيعه هذه المعركه <تصفيق> العربية المعاملات جميلة جمالات جميله مزهر. راح لأني عشر ويعشر على احباء الام سيف يمثل العرض واليمن وما وما أدراكه من تاريخ اليمن السعير. اليمن والسعود اليمن والسعود اليمن صحيح. اليمن ما فيه ولقد كذب السبأ في مكانهم آية يعني هذا الملك الحكم اليمنية راح يفيد في أهل اليمن الحكمة والعلم والوسحان الله والتاريخ والتاريخ ما شاء الله نحبهم رواة أكيد وأكيد أكيد أكيد ما نحبونا لنا نحبه أما إحنا نحب كل من يقول لنا اللهم وكل من وضع البصرة أو صرنا أو كلمة صادقة في كتاب الإسلام الكبير لما ملك سيف بن ذي يزن ارض اليمن وقتل الحبش وابادهم وفدت اليه اشراف العرب ورؤساؤهم فجاءه وفد قريش فيهم عبد المطلب بن هاشم واميه ابن عبد الشمس نعم الله وعبد الله بن جدعان حيث حل... حل... الفضول صنادير و بن سعد وخويلد بن اسيد ابو سيد خديجه ووهد اكبر بن عبد بناف ابن بن لو ابو اميلا ما شاء الله ديو حياة ده كبار الكوز خمسة كبار المهم انا لاجز في البداية لانه ايه ارحب بهم وساعر نعم كان يعرفهم تقدموا اليه فعرف ان هؤلاء من مكة و... و... واهل مكة ده المنسل كان بهم احترام في العالم كله وعبد المطلب شهراته تطبق الاساق صحيح سبحان الله وبعدين يبدو ملكات كان تجيرا. نعم تاجرا وكان فريدا فريدا وبعدين يبدو يبدو أن النجاح بالعذراء مكاد بتظهر على على الكلام والسلوك والخلق مش قضية الزي وال والبحرج الكثير التاج الواحد تافه حقيقي بيلتوي شيء ووو ولبس البوسات بعروسه نعم يعني الموضوع غير <تصفيق> خاص <جنة. تصفيق> يعني إحنا نريد يعني يعني كما يقول مارتن دوسر لا نريد كلينسة من ذهب وقساوسة من خشب ولكن نريد قساوسة من ذهب وكلينسة من خشب يا صح القياس هكذا يا صح القياس انا هكذا. هكذا. انا حكم اضالة كذا يعني. نعم قال دخل عبد المطلب عليه يعني ايها الملك انت ربيع العرب الذي اليه ملاذها كلام من عظيم لعظيم من انسان يقدر انسانا ووردها الذي اليه معادها حتى لما نعطش نرجع جميل. ايه نشرب عامل سبحان الله سلفك خير سلف، وأنت لنا منهم خير خلف، ولن يهلك ولن يهلك الله خدبارك لبظ الله، مش او الأصنام أو الآلهة، خدبارك من لبظ، ولن يهلك الله من أنت خلفه، ولن يخمل من أنت سلفه. شوف بالأخر عجيب، ها. عجيب نحن أيها الملك أهل حرم الله. فكان عبدالبطالب كان يخطب في قريش يقول سوف تأتيكم وفود الحديش قبل الحد فأطعموهم ولا تطعموهم إلا طيبا فإن الله لا يقبلوا إلا الطيب كلامه كلامه عبدالبطالب ولما تطعموا الضيوف الضيوف اللي جايين وعتطعموهم أي أكل أطعم حلال إيه ده؟ نحن أهل حرم الله وسدنة بيت الله فدنا إليه الذي ابهجنا من كشف الضر الذي فلحنا فنحن وفد التهنئة لا وفد المرزاة فنجد هذا من جيدنا عاد فقال سه... قال سيف بن زياد أنتم قريش الأباطح قالوا نعم قال مرحبا وأهلا وناقة ورحلا ومناخا سهلا وملكا سمحلا يعطي عطاء جزلا فقد سمع الملك مقالتكم وهو يقول لهم انا سمعت المقاله وعرف فضلكم فانتم اهل الشرف والحمد والثناء والمجد فلكم الكرامه ما اقمتم والحباء الواسع اذا انصرفتم اكرموهم حتى انادي عليهم تركهم شهر في اليمن في اليمن يدرسيهم. مالك وشهد ومش عارف كده ولو فوت جاي على بعضها زي زي كنا نفرع على العرب صحيح. العرب عرب زي يا رب يا رب عرب, عرب. <صفيق> يا رب عرب يا رب بعدين احنا في البلد الواحده العراقي العراق اللي اضربه خد الفلسطيني زعلان من خد فلسطين والمصري عامل مشكله والمغربي زعلان مع خد المغرب دي اخوان <التصفيق> في ايه بس توحدنا فضل ووحدنا وطن ووحدنا دين ووحدنا لغة وهنختلف مذاهبنا صحيح سبحان الله ثم قال عبد المطلب ايهم انت تنو قال انا عبد المطلب ابن هاشم قال إياك أردت ولك حشدت أنا عزت أنت مطلوب سبحان الله أنت مطلوب مني شخصيه م. فانت ربيع الأنام وانت سيد الأقوام انطلقوا وانزلوا حتى أدعوكم به ثم أمر بإنسانه مؤخرم أمهم بعد شهر دعاء فلما دخلوا عليه طلب مقابلة خاصة مع عبد المطلب اسمع كلام به أمهم الجيد جيد اول مرة يقابل, أول مرة بن يقابل سيفي ابن ذي اذا ملك الهام في هذا الوقت نعم. نعم. نعم. يعني اذا سيفي سمع عنه انا للاسف كنا نحن صغار انا اذكر وناه في المراحل القديمة كنت اقل عن سيفي ابن كنت ابهر بشخصيته و هتخيلوا انا طفلا لانه راجل وانه كتب عنه في التاريخ و شخصية وحصي. حقيقة و هو شخصية حقيقة اغريمه للاسف الشبيل ما يعرفون عنه في اليوم ما يعرفون عن سيفي ابن ذي ازا لا ايه وده جان دار برو جان دار لك عن تاريخ جان دار من فرنسيا وبلد الجزيره بالعربيه طيب يا ابن الحلال ومحمد بن القاسم فاتح الهند والسند ده الرقم كان في فريق الارجنتين طب انت بتجيب معلومات منين جاهل من اسئله السلام صح طيب لا. يا عبد المطلب اول ما ندى غير سالم دخل فوجد الملك مستخريا يعني لحظه لا احد عنده فقربه واجلسه على سريره ثم قال يا عبد المطلب اريد ان ألقي اليك من علمي اجلسه على سريرك على التعظيم سرير متى كان له حظوة عبد المطلب ما رآه أحد إلا هابه خلاص هذه هيبه سبحان الله هي هي هيبة مش ما شاف الرسول وما يعلمه يعني, يعني ما, ما, ما قبل قبل هذا, هذا ما تعود مجرد ماتع ماتع ماتع أن أن عن سمع عن اسمه يا ارقص انا نعم أريد أن ألقي إليك من علمي سرا لو غيرك يكون لم أباه به إليك. هو الملك كان عالم جمل؟ <تصفيق> <تصفيق> سبحان الملك الله. الملك كان عالم. بيسير ملك إذا إذا كان عادبا لأنه ربّت البيع خاصة. يجيبوا كم مؤدب الملك؟ الحارون رشيد جاب مؤدب الأمير والمنورات مؤدب ابن الأمير مؤدب الأمير الصغير. ماذا بعض شو يحاول على الكرسي؟ مش فجأة تقول إذا ما أحد قاعد على الكرسي نعم. فليكن غير اني رأيتك معذنا انت ما السر فليكن عندك مصونا حتى يأذن الله به الله الله الله الله, الله. الله. تكرر الله تكرر هنا وتكرر هنا الله الله, الله. مش الذي كان يتردد في البيئة هو الجوانب التي والاصطنب ماذا كلها ولا بين العلماء اللي ماشيه مدى العالم دلوقتي كان اصلا كان هنالك تحفظ على مصطلح على الله سبحانه وتعالى فطرته الله عندما تتحرك لما حضره على هامش الثيره لا نتحدث بالعصر الذي نعيش فيه نقول مثلا احنا مضغوطين ظروف العصر يا مولانا هكذا الايام نحن مضطرون لا لا نحن منخورون منخورون فينا لا يعني <تكلمنا> آه يعني لا, لأن, لا, من... لا لأن, لأن, من لأن مناعتنا الإيمانية ضعيفة. يا ابن الحلال بنا فيش عائلة مرتئمة مع بعضها عائلة أعمام مع أخوال مع أهل بفي إيه؟, إيه؟ يا ابن لا أنا وخاصب لن ينزل علينا نصر الله إذا نصرنا دينه وترفختنا سوية يحصل تطبيع بين الأسر وبعضها. عايز بين الاسر وبعضها صحيح طيب. يا عبد المطلب اني أجد في الكتب الصادقه والعلوم السابقه انا احنا حضاره احنا حضاره <تصفيق> كده مع عمان احنا من كانوا هناك الفايكنج الفايسنت تطلعوا كراسلنا اقطاء يقطع... اللي هو السندناف ارن والنرويج والكلام ده يقطع الصريخ طرقات في البحر مش في البر بس الضارف في البر وعبر بعض يقطع الطريق وكان المراه المرأة تباع لغاية سنة 1700 و 1840 في لندن بعشرة بنس. سوق مخافة. سوق مخافة بتجدين من 1500 سنة إذا حصل. في عصر الظلام يعني. الحمد التي اختزناها لأنفسنا الكتب والعلوم اللي اختزناها لأنفسنا في المكتبات. وسترناها عن غيرنا خبرا عظيما طيب. وخطرا جسيما. فيه شرف الحياة وفخر الممات. للعرب عامه ولبهتك كافه ولك خاصه الله اكبر. فهتغز عبد المطلب الذي مش اي واحد. ملك. ملك. وملك عالم. صحيح. وليس اي ملك. فقال عبد المطلب ايها الملك لقد اوبت رجعت يعني بخير ما ابى به واسد انا راجع كده بخير ايه اعطى الملك في الاخر لو أنا أنا ولولا هيبه الملك واعظامه بسالته ان يزيدني من سروره اياي يا سروره انا بس يعني لو اتجرؤ انك طب ما تكلم توضح هذا رجل أوصيح لا لا ولا وفطن وذكي سبحان الله وهذه كانت, وهذه كانت صفات رسول وهذه الرسول الله من نجي لحلقة عن الوراثة في التركيب إن شاء الله سبحان محر. الله يعني, يعني هذا الخلق ليس بغريب على, على, على, على عم. عم. يعني حتى حتى ولا بني سايم أبو بكر كانوا مشهورين بالدعاء م. والهدوء م. كان بكر بني عدي كان مشهور بالسفارات كانوا هم سفراء ورعى لا. سبحان الله فقال سيف نبي يبعث من عقبك من عقبك اه تحديدا لا. ما بيقول له ولك خاصه سبحان الله ولك خاصة. سبحان الله ورسول من قرنك انت الله هو اكبر اسمه احمد ومحمد وده من الخمس اسماء اللي رسول ربنا سماهم بيه عليه الصلاه والسلام آه. وهذا زمانه الذي يولد فيه او لعله قد ولد كان وقتها عبد المطلب متزوج اما ما أفضل كان عنده عنده كان عنده الحارث ابنه الزبير و ما متزوج من لسه لسه يموت ابوه وامه ويدفنه جده وعمه الله والله والله, والله باعثه جهارا على نية وجاعل له منا ن... وجاعل له مننا انصارا من الناس المختلفة عن العرب, العرب. العرب. العرب يعز به اولياء ويزن به اعداء تخمد عند مولده النيران تخمد عند, عند مولده نير. النيران ويعبد الواحد المنان ويصدر الكفر والطغيان ويكسر اللات والأوثان قبره فصل وحكمه عدل يأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويقتله. الله وصفا دقيق. هكذا كذا مصطفى ليصير وصفه. هذا في كتبهم في الكتب عندهم. آه بيورد الكتب اللي اختزناها. عبد المطلب على كعبه كي يهرملده. واحد بيشتمي كده يقول له ايه صحيح. الله يبرد على على على شو اللي توصل بالسم الله أكبر بدأ مفضلك وطاع عمرك فهل الملك ساري هاي هاي يديني فودني كمان بإفصاح وتفسير إنه إيضاح شو بخلص مع عز الله ماذا عز الله عز صراحة على تترك هذا سبحان الله قال سيف والبيت ذو الحجب والآيات والكتب انك يا عبد المطلب بجده من غير كذب الله اخدك هكذا مش لابن عقلك وبن اخوك ابن عمك ابن خالك، من من فخر عبد المطلب ساجده الله هو لله لا اله الا الله مبوة فترة, فترة. فترة. واحد يقول له ياخد يقول له انت هطلعلك ولد يبقى مهندس ناجح ويبني اكبر من هنا لا النبي قالت الملك ارفع رأسك سرج صدرك وطال عمرك وعلى امرك فهل احسست بشيء مما ذكرت لك انا بلت لك المعلومة ها ايه الاخبار دي عندك ماذا صحتها قال عبد المطلب نعم ايها الملك كان لي ابن كنت به معجبة فزوجته كريمه من كرائم قومي يقال لها امنه بنت وهب فجاءت غلام سميته محمدا واحمد مات ابوه وامه وكفلته انا وعم كان صغيرا عليه الصلاه والسلام قال هو هو لله أبو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 لم يجعل لهم عليه سبيل ولولا علمي ان الموت مجتاحي قبل ظهوره لسرت اليه بخيدي ورجلي حتى اجعل مدينة يسرب دار ملكي سبحان الله فاني اجد في كتب ابائي ان بيسرب استتباب امره وان دعوته ونصرته وفيها موضع قبره الله اكبر يعني خلي بارك انا لو, لو اضمن ان انها عينش الجيش الان انتصرت باع الاحباش اروح على يسرب واستقر لانه هناك هيهاجر والدولة هتقام هناك وهناك مدفه الناس يقول لك فجأة كده ظهر محمد لا ليس فجاه والسلام हां صوت صوت طيب ولولا آه. ولولا ما اجد من بلوغه الغايات وان اقيه الاساد وان ادفع عنه العاهات لا اسمه واوثقت العرض ان عرب عقب وان اعش فساصرف ذلك اليه قم فانصر بما معك من اصحابك كل واحد منهم مئتي بعيص وعشرة اعبد وعشرة ارطال من الذهب وحلتين من البرود وانت يا عبد المطالب بك مثل هذا الله اكبر يعني 200 كل واحد 200 انت 800 وكل واحد خال عشرة ارطال عشرة اربعة بأربعين. انت اربعين رطل ذهب كل واحد عشرة عبيد انت اربعين عبد سبحان الله انا واحد راجع 800 نعم عشر منوخ بس عند ال حلوه فرجع عبد المطلب فنكت سيفه باليمن ملكا عنده احوال وركب يوما كنحو ما كان يركب للصيد وقد كان اتخذ من السودان نفرا في جماع بقيه الاحباش الموجودين كانوا موجودين المهم صعد عليه وقتلوا وما أدرك ال. النبوة. النبوة كما كان يتوقع سبحان الله وكان عزيز على هذا. هذا هذا يموت على ماذا يا أخبار الشيخ. والله تكلم. هذا هيئه يعني لك أن تتخيل لك أن تتخيل أبو لهت يخافف عنه العذاب يوم الاثنين في النار كما ورد عشان أعتقد سويبة لما بلغته أن عبد الله إب أخوه اللي مات أنجب ولدا وسماه جد عبد المطلب قال لي أنت حرة. فخفوا يوم الاثنين فخاف عن العذاب بانه اعتقد سبحان الله, الله. فاعترف الله من عذاب النار و فقال ما بهذا الذي يبشر ويقول ويعمل اصبر الى الله والذي يعطف الكريم ونعم بالله كل هذه إرهاصات كانت تقل لجد النبي عبد المطلب لا. لا. هل لما لما ولد المصطفى عليه الصلاه والسلام شعرت بشيء من هذا طبعا سبحان شعر بقى. كل البيت شعره كل الناس المحيطه شعرت وكل العالم المحيطين الموضوع لم لم يكن غريبا ده فيه دلائل وعلامات ولسه احنا ما زلنا في الإرhapsات نعم حتى ننتظر لحظة ظهور النور نعم عليه تلتصل لا يمر فصل التفصيل قبل هذه الإرhapsات مشاهدينا الكرام المستمعين الأعزاء في ونعودكم ما نعود كونوا معنا صفوة الصفوة. سيدنا الكرام ومتابعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره ثانيه ومعنا راح ضيفنا الكريمه داليا السامي الكبير سعاده الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الشيخ محمد ابو الله بارك الله يعني اجد نفسي مسرورا سعيدا هذا الكلام عن رسول الله صلى علينا السرور ما لنا سرور غير ان نتبعه وان نسعد بسيرته صلى الله عليه وسلم ومن احب انسانا اكثر من ذكره صلى عليه وسلم وهو احب الناس الينا وحب المخلوقات الينا من ابائنا وامهاتنا وابنائنا واموالنا واغصانا صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا يعني ليس الكلام كما يقول بعض الذين يتحدثون في هذا الأمر لا ودّ أن أنعتهم بشيء لكن يقول إن يقال إنه إنه عبد الله عبد المطلب أعدا محمد بن عبد الله هكذا لكي يحافظ على ميراث جده وعزته ووهيبته. وبعد هذا الهد. الكلام الذي غربنا فيه وشرقنا وجبنا من الإثباتات التاريخية ومن عند الأحبار والكهان والرهبان. وهذا سيف بن ذي يزن مذهب الان الى فارس لفارس دينا زياره الان الى فارس دينا زياره فارس فارس نعم بالله فارس الان ايران اذن نعم. نعم. نعم نعم فارس احدى القوى الاكبر او الامبراطوريات الكبيره بين فارس حسنا. والروم بن اساسا لا سبحان الله وورث الروم في ادم الارض وهم من بعد غلبهم من الذي غلبهم فاس فاس حنبا وهلاك لما لما قال يا عبيد بن حاتم سندخل ايوان كسرى قال له رسول كسرى انو شروان حرام زي طرحت ليه مثل واحد ما عندوش الرباعي بتاعه قال له خلي بالك الكرمل والبيت الابيض هب مفتاحهم ان شاء الله معاك خد حضرتك السلامه هاتني يا ابو كسرى انو <تصفيق> لا شروان لا يصب عشان ممكن سبحان الله سبحان يا عبيد سوف ترى ترحلوا من العراق إلى مكة أو إلى بصرة لا تخافوا على نفسها والذئب على الغنم وسوف ترى الناس يخرجون بالمال يفيدوا فيضا حتى لا يجد احد من يأخذه قال فعشت حتى دخلت مع سعد ايوان كسرة ورأيت الضعينة تسير من العراق الى مكة لا تخافوا على نفسها والذئب على الغنم وارض الله ان اعيش حتى ارى المال يفيد فلا نجد فقير النعفيه وهذا هذا في زمن عمر عبد العزيز النبي صلى الله عليه وسلم بدور فارس نزور ف... ما تنبأ لنا بشيء <تصفيق> نصروا والله والله هو لو انا يصروا منا الان يصر من جيل الصحوة اه يصر من نسائنا الصابرات القانتات العابدات لا يصر برجل الاعمال الذي لا يقدم ماله لاعزاز الوطن وإدارة حركة الحياة وبناء المصانع وتشغيل الناس لا يصر بالعبقرية الذي يستخدم عبقرياته في إذلال الشعوب وفي قهرهم وفي أخذ عريتهم وسلبها إنما يصر بكل تقيس أمتي كالغيس لا يضر الخير في أولها أم في آخرها عمل الواحد منهم كخمسين منكم قالوا بل منهم يا رسول الله قال بل منكم إنكم تجدون على الخير عوانا وهم لا يجدون يا الله آه. عمد الواحد بخمسين من الصحابة قد شوقي إلى أحبابي قالوا أغلسنا بأحبابك يا رسول قال انتم أصحابي إنما أحبابي قوم آمنوا بي ولم يروني وأنا إلى لقائهم أشد شوقا تعالوا بشرفة من كده ونحن والله أشد شوقا بس نأمل أن نلقى على حوض الكفر بأعمال تشرفه يا رب وتسعده في فارس لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة ايوان كسرة ليلة ما ولده الكسرة ارتجث تفضع سبحان الله. ايه زلزال عبدالله وده حصل زلزال بالزرط كده وسقطت منه اربع عشرة شرفة الله اكبر وغاضت بحيره ساوه غاضت انتهت وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام فجأة نار ضفت يعبدوها هذا من تقد على يا نار عظيمة يا نار, نار عظيمة كان <تصفيق> أبو سلمان الفارس كان من ضمن المبذان اللي يقودوا فيها الله حرمات. ورأى المبزان إبران صعابة المبزان لو صعابة تقود خيلا عرابا <تصفيق> ابن مشر راح لا كذب مشر من السوق أمام خير، طأواها رأي العين، ما ما ذكر على ارض فارس، قد قطع الديبلة وانتشرت في ذاتها، طاقة طوب، عمر غير، حمر فلما اصبح كسرى بم... كسرة، اهتز، أيوان، أيوان وكسرة، ارتجت أيوان وكسرة، وطقطب منه أربعة عشرة شور سبحان الله، وغاضت بحيرة ساوا. وخملت نار فارس ولم تقمن من ألف سنة ورأى الموبذان خيرا صعابة تقول خيرا عرابة تعبر دندة وتنتشر فيها سبحان الله أص... لحظة بلاد و... ومخاط خطيرة في حياة البشرية إذا لم يكن مولده لا لا لا لا لا المصلوب أنا أنا واحد مولده هذه أحداث مسلمة صلّى الله عليه وسلم أما آمنا حملت به ولم تشعر بالتأخ نستنوا في إيه الـ الـ الأمر فيه صعوبة عديد نقاعة تقييد علم المسائل الأول تاريخي وتصيد سلام الله ولي بالله لم يولد كما ولد لم يولد من الأكبر لا لا, لا, لا, لا, لا, لا صلّى الله عليه وسلّم الله أكبر يعني هنا هنا هزة وهنا زلزال وهنا ارتجاج وهنا لا سقوط وهذا وانابط انطفأ نيران اجنه سبحان الله فلما اصبح كسرى السعه ما راى فصبر عليه فشي. تشجعا طبعا الملك مش يحتاج ناس له للشامتي وريهوم اه يعني آه. <تصفيق> <تصفيق> أنا... اني لريب الدار بعض بعض يعني تمام ثم راى الا يكتم ذلك عن وزرائه وخرصائه وانا خاد الشعب دوم خايف في امر انا هنغطي الحقائق وما, وما علم هذا الامر لا لا, بس. لا فلبس تاجه وقعد على سريره وجمعهم اليه قال اتدرون فيما بعثت اليكم قالوا لا الى ان يخبرنا الملك؟ قال اه بينما هم كذلك ورد عليهم بخمود النيران نهائيا يعني بدأت ان تخافت قال لغات ما النار انطفعت ومعادلين انطفعت وما فيش. حطوا النبضة انطفت كل ما يوضع يعني... فيها المادة اللي بتشعل هي ت تقل, ت تقلد تقلد تقلد انطفت فزاد غما على غم ده مركب أبى انطفاء الميران ليس بالأمر الهين عنده ده لا زي... التشاؤم ما يضطر للتشاؤ مش شاومي أبنى زي هاد من كعبة فلاطين الميزان صحيح هاي بزبطك ده المعبوط إذا الأمر يتصل بالديانة عنده. ديانة عندهم ديانة ده عبادة النار عشان سبحان الله لا بدوها بمولد النبي عليه الصلاة والسلام اهتزت الديانات الموجودة على الأرض لكي تقتلع لكي ترسخ العقيدة السنية هذا كلام طيب ما رب. ما رب. طيب فقال الموبذان وانا أف... وكبير السدنة م. وكبير الكهنة وكبير... وكبير... وانا أصلح الله الملك قد رأيت في هذه الليلة رؤية وقص عليه الرؤية بتاع الإبل <تصفيق> رئيس ابدا اصطحابه تقود خيرا امام تعبدون بن عثمان قال اي شيء يكون هذا يا موبيزان قال حادث يكون عند العرب وهم معتبرين العرب ذو الاوباش في هذا الوقت قومه مني قوموا لا هو bueno هو بيبعث لهم وبتاع وبعدين يقول له اما انت عمرو فلا ملك عندكوا ما احنا انا بتاع الفارس وفي خراقل بتاع الروم وفي ملك الصين وملكه هنا فعمرو ملوك سبع الكلنا ملوك في ما العرب برضه سبحان الله برضه في طيب العرب انذاك لم يكن لهم قيمه ولا وزن بالنسبه لحضاره فارس ها. ولا ولا رايين قوتين تتصارعان زي بالضبط ايه العالم الامريكا والعالم والعالم الاخير مم. عالم الحضاره وعالم الدول النيمه اه هم ما شايفين كده فارسل فسرى الى النعمان مم. بن المنذر هذا بقى ده الحديث بتاعه حليف عند العرب، حليف عند العرب. أما بعد من كسرة ملك الملوك، ولعل شاهن شاه. وأسوأ المقارنة صلى الله عليه وسلم، أسوأ العباد عند الله من يسمي نفسه شاهن شاه. فإن شاهن شاه فإن ملك الملوك والله. ملك الملوك ملك الملوك, ملك الملوك إذا وهم لا تقرن عنه. من الملك الملوك؟ الله، سبحان الله. نعم. فرجع إليه رجلا عالما بما أريد أن أوجه أس... إليه رجلا عالما بما أريد أن أسأله عنه. رأيت راحت كذا من العرب اللي هم دارسين يعني فرجع إليه عبد المسيح ابن عمرو ابن حيان الغساني ده علامة عبد المسيح ده علامة علامة يعني عم. فلما قدم عليه قال هل عندك عدم بما أريد أن أسألك عنه؟ على خبر من ااا. الحمد لله الحمد. الغاز. قال ليخبرني الملك عما عم أحب فإن كان عندي منه علم وإلا أخبرته بمن يعلمه يعني عرفت. أسأل أنت عايزي سأعلم وقل له العنوان عايزي عايز تحارف عايز تسالم شو دروق يعني إيه مضوع صحيح المضرع. فأخبره بما رأى فقال علم ذلك عند خال لي يسكن مشارف الشام يقال له سطيع فأتيه فاسأله عما سألتك ويأتني بجواب. الروح ذه كان يهتم أيضا بمعرفة الخبر. ما المعلومات دي عند بخيالي. خالي ده علامة. طيب. صفيح ده كان عبارة عن كتلة من اللحم ليس فيه اي نوع من العظم الا جمجمته. وكان لفترة كمطفر كره. ما معقول ما دي؟ أسرار ما يعني ما دي؟ الكهانة والبتاع ما انت تطلع تهاهم يعنى مالك بخور وبتاع ويعملك شعوادة ما هاي كده بنفس القضي. <تصفيق> بس المهم يا ابني <تصفيق> زمان زمان كانوا صح بالاسم بالذات الممثلين كان يوطوا ها كده حلوه هو كده هذا هذا رسومه في يعني لان <تصفيق> <يعني. تصفيق> <يعني. تصفيق> في واحد من الممثلين مشق كان فانا بلعب نصف بني ادم عين واحدة وانف <تصفيق> واحدة وخط اه ونصف باب يا لطيف مشق سبحان الله هذا اللي ما <تصفيق> المهم طيب ساتيه تسال صركب عبد المسيح راحلته لو نروح لخالك هات الاخبار قادم على صطيح وقد اشرف على الموت فسلم عليه وحياه فلم يحر جوابه يموت يودع فانشأ عبد المسيح اصم ام يسمع ويصريف اليمن ام قاد فازلم به سأر العنى الممي ده القصيده فلما بدأ يسمع الشعر بدأ يفيق آه يبدو الشعر برضه كان له تغريب وقال عبد المسيح على جبل المشيح اتى الى صطيح ما ذكره من الكهان آه. عبد المسيح الكهان. عبد المسيح على جبر مسيح اتى الى صطيح وقد اوفى على الضريح على وشك الموت خلاص ما يريح الدفن يعني بعث كمالك بني ساسان لارتجاس الايوان وخمود النيران ورؤية الموبذان رائبا ابل صعابة تقود خيرا عرابة قد قطع بجلة وانتشرت في بلادها هنا نقص دقيقه واه. من الذي يوجد عمل ام مع جن او مع اشياء اخرى بس كان مع الجن اه اه فيه فيه فيه وقتها كانوا كانوا قالوا من الانس يعوذ الغناب الزعيم من الجن فتهدوا هما بس الكلام ده كان فين الى الان بياتي بالاخبار من فوق من الملئ الاعلى فكنا نجلس منها مجالس كنا نقعد السابق. منها مقاعد, مقاعد لسابق لسابق. يستمع الآن لابنه شهاب النار مجرد ان الرسول بعث ممنع، هم... فب... م... لي... م... ايه مل، إلَّا عرفوا ب... الرسول، فما يستمع الان يقول يقول اول مواجهة الشهاب الراسة ينزل يقول عندنا في البلد عندنا يقول ده في نجم مديد، إنما هوديل حياة نزلت، شو؟ تحرك ال، نرى هذا الشهاب بيحنا، م... عرفوا علمنا علم الفلك عملنا لأصتي في ما لا قال لا أدري ف، خلاص، فعلا قالوا أن كلنا نقع، كلنا نقع منا مقاعد، يستمع الان يجد ده، ده، ده، ده، ده، ده، ده، ده، ده، ده، ده، ده، ده، ده، ده، ده، ده، ده ده الاخبار عشان نجيب الخبر بالملائكه بتتكلم فيه. ملائكه اه اه هكذا ويبلغونها ويبلغونها للكهنه اللي باعوا البونين كانوا عارفين الحقائق اذا فعلا كانت الناس تعبد الكعنه انا ما طبعا طبعا يا رب في رؤساء دول يا ابني في العالم الغرب بيعتمدوا على الكهنة وخايفين ومشات خايبين برضه في في في سنه كانوا يعتمدوا على يقول لك نحارب ولا نحارب عاد الى سطيح لكن حتى نقعد القواعد حينما بوث الرسالات والسلام منعت هذه الحكايه لا اتصل من الجن السماء ولا من التسمع وانا وكان كان خلاص نعم فرا عبد المسيح على جبل مشيح يبقى الى يبقى سطيح المسيح. وهو على قوف على الضريح ابعثه ملك بني سسان لتجسد هيوان وخمود الميران ورؤى المبذان رائبا صعابه تقود خيلا عرابه قد قطع الدرج وانتشر الدرس يا عبد المسيح، قلبي من خوبة ابن اخته اذا كثرت التلاوة، تلاوة، قرأت القرآن. سبحان الله التلاوة نعم. و صاحب الهراوة. رأيته كان يمشي بمتكع متك على عصي. ورستنانا ب ب, ب, ب موسى ما هو أكبر. سبحان, الله. سبحان الله. اذا إذا دببت على المنستى من كبر. فقد تباعد عنك الله والغزل خلاص بقى عيد عيد يا رجل كبير وابو ومعث صاحب الهراوة وصاد وادي السماوة يفيد الوادي الخيرتان وغادت بحيرة ساوة وخمدت نار فرس فارس فليست الشام وليس طيح بشام خلاص الملك انتهى ملك الكهنة والعرافه خلص يا عم الفوضى انتهى اضطرت خلص الله اكبر لا يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات وكل ما هو آت آت وخرجت روحه إذا مبشر بوجود النبي فإنه كان باني ستان دول هيحكم منهم عدد الشرفات اللي ساقطت 14 إيه سبحان الله شرف فالملك لما لما وصل الكلام لما قدم عبد المسيح على كسرة أقول بعد انعلق أخبره بقول صفيح قال الى ان يملك منا عشر قد كانت لنا امور يعني م. لما اربعة عشر كل واحد منهم معمر لما يكون له 50 سنه في يبني الان فملك منهم عشرة 10 اربع سنوات الله اكبر في كل عام اثنين ونصف وملك الباقون الى خلافه عثمان بن عفان وانتهت دوله بني سلام بعد فتح ااا إذا يعني من من هنا من عند ساهم ساه من عند ساهم ساه كانت بشرة الكاهن أيوة. سوف يتولى 14 بعد الصفات بعدد التي صقلت تمام تمام وويبعث النبي عليه الصلاة والسلام ثم تنتهي هذه ال المملكة خلاص, خلاص. ببعثه تنتهي في زمن عثمان بعد فتح بعد القادسية عثمان تملك خلاص تنتصر صحيح هذا المسلمين فرضوا صاردوا... ال في الحمد لله خروف الإسلام وأقبل يدعو سبحانه هو جاء ونشوف جاء وكان صطيح لحما على وضن لم يكن فيه عاص ولا عصب إلا الجمجمة والكفين ورطوا عن الطوّت إلى ريدك من رطوا السود ولم يكن شيء يتحبك فيه إلا لسانه هذا رجل بفشل الله عز وجل استبر العلتي عادب ويخنقه مالت على بوس لكن هناك من الأساتذة المتخصصين بالتاريخ من يقف وقفة عند مسألة 14 عشر ملكا بعدد سقوط الشروفات هذه يعني أنا أنا أخوري أن نعم تصدق والشيء أكثره من تقصده أفضل هذا النبع لهذا الأمر الثاني هذه ليست أمور في العفيدة لكن هذا أمر في التاريخ قد محس وخلد محس أنا السريح إلى أن أطمئن إلى هذه الأحداث نعم. أنا مستريح لهذا أما من قال غير هذا وحقق المسألة عن مين يعني فليدلي بذلك وبارك الله فيه يعني رحم الله رجلا سد لنا خللا أو أهدا إلينا عيبا ووضح لنا أمرا أو نصحنا في الداهي سبحانه فهذه يعني إحنا لا نقول كلاما يعني من من الكتاب لأنما أنا رجل أبحر في بحور التاريخ أخذ منها ما يستريح له قلبي وأنا استريح قلبي من هذه الأمور وهذه يعني هذا كلام يريق بمقام يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> إذن يعني حتى الفترة كانت وجيزة بانتهاء دورة الخسارة <تصفيق> تماما لكن لكن لسأنتخ هذا الأحداث كلها محمد تخيل تخيل أن قول هذه الأحداث في في استخدام واستبشار وخدوم سيدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ليش؟ كذا يعني ذكر الذي يضم السيرة عندما تكلمون مقدمة التي يعني قد تكون طالت المقدمة صحيح قديم. لهذه لا على المقدمة هذا ليس في في هذا في, في في, في الموضوع ليست ولادته ولادة عادية على صورة وسحلا يعني اهتز لها العالم كله لأنه لأنه ليست شخصا عادية. صحيح. وليس إنساناً عادي. صحيح ما قدره حق قدره إلا ربه ولا نحن نحن من يبني ما هو حالتنا ده برضو دول أتاع رسول الله البنت بطلع تامل هش في هش اللي من أتاع رسول الله راجد بلعد يطبل ها؟ الراقصة راجد بينفق أموال على القنوات الفوضى وقنوات السحر والشعواذة ده من أتاع رسول الله صحيح البنت نفسها بنطلون ولا بتاع ما مناعش سبحان الله ولا خطفوا شاكوا ليتصلون القبيحة والتطبيقية والجميلة وغير الجميلة هل تعرف رسول الله؟ الأم محجبة والبنت طرع عالية الله الرجل المرابي المختلس المرتسي هل هذا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرجل مدير المتغطرس الذي لا يعطي الناس حقوقهم ولا يعطي الناس وصاحب المسؤولين الذي لا يتقب به الموظف الذي لا يقدم مصالح الجماهير الإنسان الذي لا يحافظ على دين الله ولا يعتمر بأمره ولا ينتهي عنه سكير الخمر ظالم زوجته المقطبه جبينها عشرين سنة في وجه زوجها هل هؤلاء أتباع رسول الله وإن كانوا ياخذ من المنسبين ما فائدة النسب دون عمل من بطأ بعمله لم يسرع به نسب هل هؤلاء أتباع رسول الله هل يسعد بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نستميحك عذرا أن نكمل هذه الرهاسات التي حدثت في أرجاء المعمرة ابن موردة عليه سلطة الله واركمنا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى ونحاجبكم دعاء أن نختتم بهذه الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله عليك. اللهم اجعلنا ومشاهدين ومشاهدات وقلنا جمعنا جمع المرفومة وتفرقنا من بعده تفرقا تفرق اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفي ولا عسيرا إلا صرتها ولا تربا إلا أذهبتها ولا همما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا غانما فعلما ذاهي إلا بقدر لك اللهم هئ لبنينا أزواج صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات وأفر لنا وارحمنا وأن خير الغافلين اللهم ارزقنا إيمانا وتقى وعفافا وهدا واختمنا منك بقائمة السعادة أجمعين وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد محمد على أبي وصحبه وسلم لربك في من تجهي <البركاتي> شكرا لفضلاتكم على هذا اللقاء ونستقيكم بلتوارك شهدين الكرام من مستمعين العزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نتهز الحلقة في صفوة الصفوة أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم أبدال الإسلامي الكبير صدرة الشيخ الأتاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى يضمان لقاء جديد مع صفوة الصفوة نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم يشركون